آهدته أن أكتب الأسرار له وإليه أرضيها فصدقت في عهدي معاه وبدأت أحكيها أخبرتهم أسرار إلا واحدا أني بحبك حاسم تفضح أشواقي وأخفيهم